قالت يا ويلتاه آلد وأنا عجوز وهذا باع لي شيخ إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته وَالصَّرَا يَجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُّنِيبْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرَدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ أُسْلُنُ لُوطًا نُسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ الْعَصَبِ وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السجيات. قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم. تقول الله ولا تخذون في ضيفي أليس منكم رجل الرشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو أن عليكم قوة أو آوى إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسول ربك لن يصلوا إليك.